سوق قيم معتدل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أليس الله بكاة عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يظلم الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله خلق السماوات والأرض. لا الله. قل أف رأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضرههن كاشكات ضره أو أرادني برحمةهن ممسكات رحمته. قل حسبي الله الله لمن حميد الله الله الله الله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 Molly. Right. الاخرى ويرسل الله اسم الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كذبوا به من صور العذاب يوم القيامة، وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، فأصابهم سيئات ما كسبوا وحق بهم وحاق بهم. الله سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. إذا مس الإنسان ضرو دعنا ثم إذا خول الله نعمة ثم إذا وَلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُنَا كَسَبُوا سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُنَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ألم حميدة الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوه أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أن تقول نفس يا حسرة بها واستكبرت وكنت من سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله فسروا بأيات الله أولئك هم الخاصون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ مِنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِي إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ إن اشراق كما يحفظن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله تعبد بل الله تعبدوا كلكم من الشاكرين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 I'm عملت وهو أعلم بما يفعلون الله سمع الله الحمد لله لازم السمّر المتكبرين، وسيق الذين اتقوا عبدهم إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا عبدهم إلى الجنة زمرا. حتى. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَعْدَهُ وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجور العاملين فنعم أجر العاملين وتر بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله الله لمن الحميد الله الله الله, الله. law